خاتمة المطاف مهما يكن من تشعب الرحلة التي قضيناها على صفحات هذا الكتاب فهي نقلة يسيرة بالقياس إلى الرحلة الإنسانية الكبرى في هذا السبيل ولعل ما بقي منها أضعاف ما سلف لأن السعي إلى الحقيقة الأبدية لن يزال سعيا موصولا في كل جيل وقد أوجزنا وكان لابد لنا من أن نوجز ولكننا توخينا في الايجاز الا يتخطى حد الضروره وحد الضروره هو ان يكون البيان كافيا للاشاره الى الوجهه العامه وان يكون كافيا لتقرير النتائج التي يرتضيها العقل ويتطلبها الضمير سواء من جانب العقائد الدينيه او من جانب المباحث الفكريه وخاتمه المطاف قد تنتهي بنا الى النتائج الاتيه وهي اولا ان التوحيد هو اشرف العقائد الالهيه واجدرها بالانسان في ارفع حالاته العقليه والخلقيه ولكن الانسان لم يصل الى التوحيد دفعه واحده ولم يفهمه على وجهه الاقوم عندما وصل اليه بل تعثر في سعيه واخطا في وعيه ولم يزل مقيدا باطوار المجتمع وحدود المعرفه عصرا بعد عصر وحالا بعد حال فلم يلهم من هذه العقيده الا بمقدار ما يفهم ولم يهتدي الى خطوه جديده فيها الا بعد تمهيد اسبابها وتثبيت مقدماتها فكان الايمان مساوقا للخلق والعرفان وليس في ذلك كله ما يقضح في الغايه البعيده التي يامها من وراء هذه الخطوات وليس في جميع هذه الاخطاء لا يقضح في الحقيقه الكبرى لان معرفه الانسان بالحقيقه الكبرى دفعه الواحده هي المحال الذي لا يجوز وترقيه اليها خطوه بعد خطوه هو السنه التي اتبعها في كل مطلب بعينه الم لا يكون من الجائز ان يتعرف الصناعات والعلوم جزءا جزءا في هذه الاماد طوال وان يتنقى حقيقه الوجود الكبرى كامله المستوفاه مولده ونشأته على هذه الارض اول نشاه ولقد مضى عليه عشرات الالوف من السنين وهو يخلط في طهو غذائه وحاجته الى الطعام لا شك فيها وماده الطعام بين يديه وعلم الطعام ليس بالعلم المغيب وراء الحجب والاسوار اذا فاته ان يدرك الوجود المطلق قبل ان يتقن غذائه فليس من الجائز ان نعجب لذلك أو أن نستفتح به أبواب التشقق في كنه العقيدة أو في لباب الحقيقة وإنما العجب أن لا يكون الأمر كما كان والنتيجة الثانية التي يرتضيها العقل ويتطلبها الضمير في خاتمة المطاف أن الإله الأحد ذات ولا يسوه في العقل أن يراه غير ذلك فقد مرت بنا أقوال تضاربت فيها الآعاء وأحكام تضاربت تنوعت في هالمقاييس ولكننا وجدنا بينها اجماعا على شيء واحد مع صعوبه الاجماع في هذه الامور وهو ان الذاتيه اعلى ما نتصوره من مراتب الكائنات على الاطلاق فان اقدمون الذين قالوا بالعقل والهيولى والمحدثون الذين قالوا بالنشوء والاضتقاء والنشويون الذين قالوا ببقاء الانسب او قالوا بالانبثاق وغير هؤلاء وهؤلاء مجمعون على قول واحد وهو ان الترقي انما هو بالانتقال من وجود بغير ذات الى وجود له ذات الى وجود يعلم ذاته ويشعر بوجوده فالجماد المبهم الذي لا تعين فيه اقل من الجماد الذي تعين بعضه من بعض وتميزت له اشكال وصفات وهذا الجماد اقل من النبات وكلما ارتقى النبات ظهر فيه التعيين بين شجرة وشجرة وبين ثمرة وثمرة واتجه إلى التخصيص بعد التعميم وهكذا آحاد الحيوان وهكذا آحاد الإنسان حتى إذا بلغ غاية مرتقاه أصبح ذاتا لا تلتبس بذات أخرى من نوعه وكان هذا هو المقياس الصادق لترتيب درجات الكمال والمقياس في جميع الكائنات الكائن الاكمل لن يكون مجردا من الذات ولا يتخيله العقل عقلا مجردا من الذاتيه كما وهم بعض اصحاب الديانات وناقض انفسهم فيما وهموه فالعقل يعقل وجوده لا محاله ومتى عقل وجوده فهو ذات اما العقل الذي لا يعقل وجوده فتسميته بالعقل ضرب من العي والاحاله وكميته بغير هذا الاسم تلفيق يحار فيه التعبير فاذا كان قوه ماديه فلا معنى لفرضها بمعزل عن قوى الكون واذا كان قوه عقليه فلن تكون القوه العاقله في غير ذات وناتي بعد ذلك الى النتيجه الثالثه وهي ادراك هذه الذات فكن شرط يذهب اليه الزاهبون لتقييد الذات الالهيه بصفه من الصفات المعهوده لدينا فهو شرط قائم على غير اساس فلا اساس للقول بان الله لا تكون له صفات متعدده لانه جوهر بسيط ولا اساس للقول بان الله لا يريد لان الاراده اختيار بين احوال والله منزه عن الاحوال ولا اساس للقول بان الله لا يعلم الجزئيات لانه يعلم اشرف المعقولات وهو ذات الله فنحن قد جهلنا البساطة في المادة وأحكامها، ونحن نلمس الأجسام ونعيش في الأجسام، جهلنا البساطة المادية، فقال الأقدمون إن المادة كلها من النار والتراب والهواء والماء، ثم عللنا التركيبة بتعدد العناصر واختلاف توليف الذرات، ثم علمنا أن الذرات كلها تنتهي إلى إشعاع وهو أبسط ما تراه العين ويلم به الخيال، قد كانوا قديماً يقولون إن الأجرام العنوية خالدة أبدية لا يعرض لها الفساد والتغير لأنها نور بسيط فكل الأجسام إذن نور بسيط لا نعلم منه إلا أنه حركة في فضاء ونحن قد جهلنا أحكام البساطة وصفاتها في المادة المحسوسة قروناً بعد قرون ولا نزال نعلم أنه يكون أجرام العنوية اننا واهمون فيما تتصف به من الحركه والسكون فمن اين لنا ان ندرك احكام البساطه الالهيه قياسا على وصف لا تحيط به العقول من اين لنا ان اراده الله من قبيل ارادتنا وان علم الله من قبيل علمنا وكيف يكون وجودا ان لم يكن وجودا يفعل ويخالف العدم وكيف يخالف العدم إذا كان سلبا لا أثر له على سبيل الثبوت هنا نعلم أن الدين لم يكن أصدق عقيدة وكفاء بل كان كذلك أصدق فلسفة حين علمنا أن الله جل وعلا ليس كمثله شيء وكل ما نعلمه أنه جل وعلا كمال مطلق وأن العقل المحدود لا يحيط بالكمال المطلق الذي ليست له حدود وليس لهذا العقل حدود أن يقول للكمال المطلق كيف يكون وكيف يفعل وكيف يريد ويفضي بنا الكلام في طاقة العقل إلى نتيجة رابعة وهي الصلة بين العقل والإيمان فكيف نؤمن إذا كان العقل الإنساني قاصرا عن إدراك الذات الإلهية وكيف تأتي الصلة بين الكمال المطلق وبين الإنسان وقد نمهد للجواب على هذا السؤال بسؤال آخر يرد البحث إلى نصابه فنسأل أيراد بالعقل إذن أن يكف عن الإيمان حتى يكون عقلا كاملا مطلق الكمال أم يراد بالعقل أن يؤمن بإله دون مرتبة الكمال لهذا ولا ذاك مما يراد أو يقع في حسبان فالكائن الذي يستحق الإيمان به هو الكائن الذي يتصف بالكمال المطلق في جميع الصفات غير معقول فالكائن الذي يستحق الإيمان به ان يكون سبب الايمان هو السبب المبطن للايمان وغير معقول ان يستحيل الايمان مع وجود الاله الذي يتصف باكمل الصفات المخرج الوحيد من هذا التناقض ان الصلة بين الخالق وخلقه لا تتوقف على العقل وحده واي عجب في ذلك ان الانسان كله في الوجود وليس العقل وحده هو قوام وجود الانسان فلماذا توقطع الصلة بين الخلق والخالق إذا حسرت العقول دون ذلك المقام؟ أفمعنى هذا أن العقل الإنساني لا عمل له في مسألة الإيمان؟ كلا بل له عمل كبير ولكنه ليس بالعمل الوحيد وفرق بين أن يعرف العقل حدوده وبين أن يبتل عمله فإن العقل لا يستطيع التفرقة بين عقيدة الشرك وعقيدة التوحيد ويستطيع التفريقه بين ادله الايمان وادله التعطيل ويستطيع التفريقه بين ضمير مؤمن وضمير عطل من الايمان ويستطيع ان يبلغ غايه حدوده ثم لا ينكر ما وراءها لانه وراء تلك الحدود ويستطيع ان يسال نفسه أممكن أن يمتنع علي الإيمان بالله لا لشيء إلا لأنه متصف بأكمل الصفات التي يتعلق بها إيمان المؤمنين؟ فإن لم يكن ذلك ممكناً فليعترف بالوعي الديني لأنه ضرورة لا محيص عنها ولأنه واقع ملازم للإنسان في محاولاته الأولى ولن يزال ملازماً له في مقبل عصوره أبداً أبيد وهنا يعرض السؤال عن مشكله الخير والشر التي برزت بعد الاديان الكتابيه الى الصف الاول بين مشكلات علم الكلام وعلم اللاهوت وكانت قبل الاديان الكتابيه سببا للقول بالتثنيه وتعدد الوساطات بين الله وعالم الماده او عالم الهيولى ففي سياق الكلام على كمال الذات الالهيه يسالون كيف يتفق هذا الكمال وما نحسه في هذا العالم من النقص والشر والعذاب وسؤال متواتر ولكنه عجيب لان الكمال المطلق صفه الخالق وليست صفه المخلوقات وكل مخلوق محدود وكل محدود فلا بد فيه من نقص يحس على صوره من الصور صوره ابهم او صوره شر او صوره عذاب ولو جاز ان يخلق الله اله اخر لا وجب ان يكون هذا الاله محدودا ويكون حده نقصا على صوره من تلك الصور او على صوره غيرها لا نعرفها ونحن لا نعالج ان حل المشكله كما يحلها القائلون بان الالم والشر والرديله اوهام زائله ليست لها حقيقه باقيه فان كانت اوهاما فهذا لا يحل المشكله ولا يصرفها اذ لا شك ان وهم السرور اطيب من وهم الالم وان وهم الخير افضل من وهم الشر وان وهم الفضيله اكرم من وهم الرذيله ولكننا نرى ان المشكله كلها مشكله اقتراح بعد التسليم بوجوب النقص في المخلوقات وان المراد بالاقتراح ان يكون النقص مرضيا للناقصين او ان يكون خلو من الالم والعذاب إلا أن اقتراح الإنسان على الكون كاختراح كل جزء صغير على مجموعه الكبير ولا فرق بينه وبين اقتراح الحجر الذي يريد أن يدخل الجدار في الوسط أو في الزاويه وكاملا أو مكسورا من بعض الاطراف دون الاطراف الاخرى وعاليا على المشارف او مدفونا في جوف الاساس ومن لنا ان النقص الذي لا يرضينا هو اقرب الى الكمال من النقص الذي نرضاه أليس حافز الألم هو وسيله الشوق الى الكمال والتفرقه بينه وبين النقص في شعور الضمير بل الواقع اننا نرى هذه الآلام وسيله الارتقاء بتنازع الاحياء وانها وسيله التهذيب والازدياد في نمو فضائل الانسان ولو اننا سالنا رجلا ناضجا ان يسقط من حياته اثار آلامه او اثار مسراته بالتردد كثيرا بين الآلام والمسرات ولعلّه في النهاية يسقط آثار المسرات ولا يسقط آثار الآلام ونحن نحكم على غايات الابدي بتجارب العمر القصير فلا فرق في ذلك بيننا وبين من يحكم على الروايه المعروضه امامه بكلمه في خطاب او كلمه في جواب ثم يحكم على التاليف والمؤلف كانه شهد جميع الفصول وقابل بينها وبين شت الفصول والروايات والامر كما اسلفنا في هذا الكتاب فرض من ثلاثه فروض فاما اله قادر على كل شيء ولا يخلق شيئا واما اله يخلق اله مثله في جميع صفات الكمال واما اله يخلق كونا محدودا يلم به النقص الذي يلم بكل محدود وهذا هو الفرض الوحيد المعقول واذا اقترح مقترح ان يكون النقص على صورة لا نحسها فليس اقتراحه هذا بمقبول عند جميع العقول الادميه فضلا عن العقل الالهي المحيط بما كان وما يكون لان الاحساس بالنقص اقرب الى الكمال عند الكثيرين من نقص لا نحسه ولا يفرق في شروطنا بين الحسن الشهي وما هو احسن منه واشهى والانسان بعد قليل الزمن وليس بقرين الازل والابد ولابد لقرين الزمان من عوارض ومن غير ولابد في العوارض والغير من فوارق بين الاحوال وفوارق بين الاحاد وفوارق بين الجماعات الا كانت ابديه الهيه لا يطرا عليها اختلاف وهذه الفوارق هي ما نشكو ونقترف غيره فغايه ما يقال في هذا الاقتراح انه يقبل المراجعه والمناقضه وليس بالحكم الاخير في اسرار هذه الاكوان ونحسب اننا نظلم نصيب الحس اذا قلنا ان مساله الايمان مساله عقل ومساله وعي ليس للحس فيها النصيب فنحن نستطيع ان نرى باعيننا ان الايمان ظاهره طبيعيه في هذه الحياه لان الانسان غير المؤمن الانسان الغير طبيعي فيما نحسه من حيرته واضطرابه ويأسه وانعزاله عن الكون الذي يعيش فيه فهو الشذوذ وليس هو القاعده في الحياه الانسانيه في الظواهر الطبيعيه ومن اعجب العجب ان يقال ان الانسان خلق في هذا الكون يستقر على ايمان من الوهم المحض او يسلب القرار وليست حجه للمنكر ان يقول إن الإنكار ممكن في العقول بل الحجة للمؤمن أن يقول إن حالة المنكر ليست بأحسن الأحوال وأنه إذا أنكر عن اضطرار تبين لنا على الفور أنه في حال غير الحال الطبيعي الذي يستقيم عليه وجود الأحياء وخاتمة المطاف أن الحسه والعقل والوعي والبديهة جميعا تستقيم على سواه الخلق حين تستقيم على الإيمان بالذات الإلهية وأن هذا الإيمان الرشيد هو خير تفسير لسر الخليقة يعقله المؤمن ويدين به المفكر ويتطلبه الطبع السليم